يُرِيدُونَ أَن يَتَّخَذَ كُمُ إِلَٰهًا ۖ وَقَدْ هُم مِّن يُكْفُرُونَ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُنْزِعَكَ ல இல இசரி முன்ன اصْفِيقِين رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَفْدُونَ عَنْكَ صُدُودًا أَن كَيْفَ إِذَا أَفَأ بَنْتُ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيي ثم جَاؤُكَ أم جَاؤُكَ عَلِفٌ نَ யும